اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مثنون وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبَلُ مِنْ نَارِ الثَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ بما شعرا من صالم من حمى مسنون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 قَالَ يَا إِبَلِيثُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من فلصال من حمأ مثنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَزَيَّنَنَّ لهم في الأرض ولا, أغ... ولا أغينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين بك. لزاكم الله عنا خير لزاكم كل طيب الحمد لله طيب هنا عندنا في الآيات قال الله جل في علاك واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصال من حمى المسنون فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فقعوا له فقعوا له, فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون بينا في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين فيها أمران الأمر الأول هو النظر إلى قاعدة فبضضها تتبين الأشياء الفرق والبون الشاسح والفرق الواسع بين إبليس وبين الملائكة والإبليس كان يشتهد جدا في عبادة الله جل في علاه ولذلك هي المسألة الثانية الفرع التي نتكلم عنه ليس الأمر على كسرة العبادات الأمر ليس معولاً على كثرة العبادات الأمر في, في شيء زرعه الله في قلب المخلوق ثم بعد ذلك يقاس عليه فهنا إبليس يقال أنه كان يشتهد جدا وطبعاً ما في أدلة صريحة ثابتة على ذلك لكن حقاً كان كان كذلك لأن الضاج عال قال إلا إبليس أقول آه. ففيها أولاً فضل الملائكة وأنهم الكرام البررة وهم أكرم خلق الله على الخالق لا يعصون الله ما أمره يفعلون ما يؤمرون خلقهم الله له لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن ما بين قصبع وآخر إلا ملك راكع أو ساجد ولله ملائك يسيحون في الأرض ينظرون إلى حلق الذكر وحلق العلم وهناك الكتبة هناك الحفظة هناك من جندهم الله جل في علاه واحدة كما قال النبي البيت المعمور يدخله 70 الف ملك يطوفون عباده لله يخرجون لا يرجعون اليه الى يوم الدين سبحان ربي العظيم في كل يوم 70 الف جدد يدخلون يتعبدون لله بهذه العباده تطوف في البيت بالبيت المعمور وهناك حملت العرش هناك من يسبح هناك من يكبر وهناك من يركع ومن يسجد عباده لله دلى دلى في هناك لذلك قال فأجد الملائكة كلهم أجمعون تأكيد على أن الجميع لا يتخلف أو ما تخلف أحد منهم قال إلا إبليس إن قلنا إلا هنا استثناء متصل كان إبليس من الملائكة فمن قال بذلك قال أنه كان مع الملائكة لأن من تشبه بقوم فهو فهو منهم ففي حاله كان في كحال الملائكة وإن قلنا على الرارح بأن استثناء منقطع فإبليس ليس من الملائكة وهذا الحق إبليس ليس من الملائكة هذا الحق وإلا فالنبي غاير بين خلق الثلاثة قال خلق الله الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق أدن مما وصف الله لكم فالغلط المقصود بأن هنا يكونوا منقطعا والمعنى هنا فسجد الملائكة كلهم أجمعون لكن إبليس الذي كان معهم ويتشبه بهم زعم زعما فالله جلال فعله اختبروا فيه قال لكن ابليس ابى لكن ابليس ابى الا ابليس ابى ان يكون مع السالدين الا ابليس ابى ان يكون مع لكن ابليس يكون مع السالدين واباؤه هنا معصيه والحق اننا لابد ان نقف مع هذه الايه لان ع... لان لان ادم قد عصى وابليس قد عصى فيتفقان في الذلل يتفقان في الوقوف المعصيه والبين شاسع والفرق واسع إبليس آدم الله جاء على قال ولم نجد له عزمة ما كان يعزم على ما أصر ولا عزمة ولا باية النية على المعصية جاءته من النوع البشر غلبته نفسه فزل ثم آب وتاب وأناب وأسرع في الاعتراف فرفع الله عنه فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التغيب الرحيم لذلك قال علم وقال الحسن البصري من السلف قال والله ما خلق الله آدم إلا للأرض ما خلقه للجنة ولكن الله إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه فـ فـ فآدم ما عصى الله جلال فعله إصراراً ولا كبراً لكن إبليس عصى الله جلال فعله مع وضوح الأمر له ثم تكبر عصيانه كان تكبراً لا سئما أنه كان في, في, في مكنون نفسه يرد الأمر على الله بل كان في مكنون نفسه يقضح في الحكمة بل صرح بذلك عندما قال قال ارايتك هذا الذي كرمت اعزك يا شيخ ارايتك الذي كرمت عليا لان اخرتني الى يوم القيامة لا احتن يكن ذريته الا قليلا قال لان قال هذا الذي كرمت عليا يعني هذا ليس من الحكمة أن تكرمه عليا اعوذ نعوذ بالله من هذا نعوذ بالله من هذا قال قال هذا آه آه الذي كرمت علي أبى أبى فكانت معصية إبليس إباءا وكبرا وأيضا قطحا في حكمة الله للفعلاء أما آدم عليه السلام فجاء ذليلا جاء جاء يزل لربي ومن كان ذليلا لله كان أعز الناس جاء نبيا مكرما عند ربي ذليلا لربي وجاء تائبا آيبا جاء باكيا يقال أنه يعني وهذا يستسمح فيه يقال أنه ما رفع رأسه إلى السماء مدة من الزمن ف فالله لنفعلها قد تاب عليه من أجل ذلك وأيضا هذه يفرق فيها العلماء بين الفرق بين ارتكاب النهي وترك الأمر إبليس معصية كانت أشد ترك فيها الأمر وأما آدم فكان الأمر ارتكاب النهي لذلك من هنا وجه من الوجوه الذي رجح بها الشيخ التفريق بين الأمر والنهي بأن الأمر مطلوب لله دل فعلاء محبوب أكثر من الكف عن, عن النهي فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أبى واستكبر كلم الكفرين نعم إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين ما قضع لربه دل فعلاء ورد الأمر على الله وكان الكبر يملأه لذلك قاس قياسا باطلا والذي حركه إلى ذلك جند جنود الهوى من أجل أن يبرر ما وقع فيه هو الحسد هو الحسد فهو قد حسد آدم حسدا عظيما وظهر حسده عندما قال قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه وفي الروح الأخرى قال تصريحا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين حتى قياسه كان قياسا فسدا والطين أعظم من النار نفعا ورفعة ومكانة ورسوخا والنار فيها ما فيها من الخفة والسرعة وغير ذلك الغرض المقصود بأن الذي جره, أن جره إلى ذلك جلبات الهوى وأخذ يبرر لنفسه ما فعل وأنه تعد حدوده وتجاوز مع ربه وأبى عليه أبى واستكبر وكان, وكان من الكافرين قال إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين قال يا ابليس قال إذبات القول لله جل في علام وأن الله يتكلم بصوت وحرف مسموع رداً على البدع الذين يجعلونه معناً قائماً بذات الله يجعل في عليك العلم والقدرة والإرادة قال الله تعالى وإذ نادى وأن ده لا يكون إلا, إلا بصوت وحرف وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين وفي الحديث إن الله يحشر يجمع الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب قال ربك وقال يا ابليس وهذا خطاب لابليس وهذه معناها ان ابليس يسمع صوت الله اللي اللي قال يا ابليس ما لك ان تكون مع مع الساليدين ما لك ان تكون مع الساليدين هذه فيها حكم عظيمه ما الحكمه التي يمكن أن تستنبط من فقط من فعل لم ابليس قال يا ابليس ما لك ان تكون مع الساليدين شوفي اذلتني الاجابه جزاك الله خيرا ومنعثبين إذن أنا أود السؤال لك صراحة هل لها نذير في الشرع طبعا إجابة إجابة رائعة جدا وإجابة صحيحة بأن, بأن الله سأله قبل الحكم عليه وهو أعلم به بل يقال في قول الله جل في علام وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يبسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضا معه قال إني أعلم ما لا تعلمون قال المفسرون أعلم مكنون, مكنون ما في قلب إبليس وأنه يتكبر لذلك أخرج, أخرج معلومه فيه بأمره بالسجود أتت ولا لا طيب هي له نظير طبعا عندما جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بأن حاطب بن ابي بلتاعه بعث الى مكه عينا يلس على رسول الله ماذا فعل؟ هل حكم حكم عليه عمر حكم عليه قال دعني اضرب عنق هذا المنافق النبي قال له ايش؟ قال يا منافق مع ان الفعل فعل المنافقين الفعل فعل المنافقين هل قال يا منافق؟ لا ماذا قال؟ شوف لو لو لو الاجيال هذه تعلمت هذه الابواب والله لارتقينا جميعا شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال ما هذا يا حاطب سأله أولا ما هذا يا حطب؟ قال لا تعجل عليه. والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني قال صدق صدق ثم شوف الله جعله نجاه وأوحى الله إليه لعل الله طلع عنه بدل فقال فعله واشدتم قد غفرت لكم اللهم اجعلنا أمثال هؤلاء يا رب العالمين واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات واجعلنا ممن يلتزم بدينك وطاعتك وانت أرحم الرحمين قال يا ابليس ما لك يساله ربه اعلم به قبل أن يحكم عليه يعني هل هل ألا يكون هذا يعني الا يكون هذا علما لهؤلاء يعني اما ماذا اقول الحمد لله ان امسك لساني كان كان ستطلق وتكون المساله عويصه اقول يعني أليس أليس هناك رشد وعقل والباب عند هؤلاء الملتزمين الذين قد ترسموا خطى الالتزام وفاق العامة بذلك أن يتقنوا مثل هذا أن يتعلموا مثل هذا قبل الرمي جزافا وقبل الإسقاط وقبل المحاربة وقبل المفارقة وقبل الهجران وقبل التبديع وقبل التفسيق وقبل التكفير أليس لهم في ذلك رشد ألم يعلموا بأن هذا من فعل الله والله جل في علا يعلم كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون انظر الله الله الله, الله سأل قال يا إبليس ما لك أن تكون مع الساددين ما الذي ملعك سأل وهو, الذي وهو أعلم به ويعلم بخلاجات نفسه ويعلم بمكنون صدره ومع ذلك سأله وهذا تعليم لنا ولذلك الله يحب أن يرى أثار صفاتي على عبادي وقد ظهرت على النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ الكتاب بالوح وقال يا حاطب ما فقال الله تعالى ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين عنده مبر عنده يقول يبين قال ابليس ما لك تكون مع الساجدين العلم نور حقا ان الله يصفي من الناس من شاء اللي بمثل هذا الفضل العميم قال ابليس ما لك تكون مع الساجدين قال لم لاسجد لبشر خلقتهم من صلصال من حمى هنا الكبرياء تجلى هنا الكبر تجلى وعقد المقارنة بينه وبينه وبين آدم وهذه تجعلنا نقف عند أول مسألة في هذه الآية المسألة الأولى سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو لذلك أفضل الناس الذي لا يرى في نفسه أنه أفضل الناس يسعى المرء من السلف ويقول ما نظرت لأحد إلا وقلت والله هو, أحسن هو أفضل عند ربي مني لعل فيه ما فيه من الداخل في قلبه ما يمكن أن يرقي يرقيه فوقه عند ربه لذلك قالوا قد أحسن الظن من رأى أن الناس تفضله فانظر هنا القول فاض فاصل في الباب قال لم أكل لأسجد رباشر خلقته من سلطان من حمس نون هنا المقارنة جعلته يتكبر يرى نفسه ولعل الله جل في علاء يجعل يجعله أدنى من هذا الذي يرى نفسه عليه وهذا الحق لذلك سبحان الله من رأى نفسه ضئيلا فهو عند الله عظيم من رأى نفسه ضئيلا فهو عند الله عظيم والله لا يعظم أي أحد ومن عظمت مكانته عند الله عظم الله قدره في قلوب عباده وكتب له القبول فقال الله جنف عليا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصار من حمام المسنون. هذه المسألة الأولى سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو إبليس يرى نفسه فوق آدم وآدم قد, قد رقاه الله فوق الملائكة وعمر الملائكة بالسجود له وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين سبحان ربي العظيم إذن هذه المسألة الأولى سبحانه من لا يعلم, أق... يعلم أقدار خلقه إلا هو يوسف شره بثمن بخص درائمة معدودة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي الله الكريم وهو من أكرم خلق الله على الله جل في علاه نعم والأمر الثاني في قولي لم أكن لأسجد البشر خلقته من صلصال من حمأ ما ما ما ما مسنون ضرر القياس الباطل وهذا فيه رد على المعتزلة الذين قدموا العقل على النقل وعظموا الأقيسة عندما وردت الآثار وهذا رد عليهم ولذلك إبليس صار منعونا إلى يوم الدين وهو في نار تلظى وآدم خضع لربي تعلم ما علمه الله جل في علاه قال لم أكن لأسجد لبشر والبشر فوقهم وهناك أكثر من سبعين وجه أو أكثر من وجوه كثيرة تزبط تفاضل الطين على النار فحتى كان في قياسي قياسا بطلا قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمه مسنون فقال له الله هنا الحكم يا هنا الحكم بعد السؤال وبعد ما تجلى كبر إبليس وبعدما أخرج الله معلومه فيه قال الله جل في علاء حكم قال فاخرج منها فإنك رجل وهذه فيها تلالة أن الحكم وضع شيء في موضعه وأن مثله محل ليس قابلا لأن يكون في الجنان فقال الله جل في علاء فاخرج منها طب ما هو أخرج آدم أيضا فالآدم ليس محلاً قابل للجنان قلنا لا والله بل آدم في الجنة والأنبياء في الجنة والمؤمنون الخلص في الجنة والمخلطون في الجنة بل والعصط في الجنة ما من الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنان يا رب العالمين من غير حساب ولا سبقة عذاب لكن خروج, خروج لكن خروج آدم كان لحكمة لأن الله خلقهم ليظهر فيهم الأنبياء والرسل, والرسل وهؤلاء الذين يتعبدون لله حقا وهؤلاء الذين باعوا أنفسهم إخلاصا لله جل وليشهد الملائكة على ذلك لترى بأن الله يذكر هؤلاء الأفاضل الأمادد من النبلاء من الأنبياء من النبلاء من العلماء بالثناء الحسن في الملائكة الأعلى يبين فضلهم للملائكة خروج ليس كخروج خروج آدم خروج آدم أعقبه التوبة فارتقى منزله فوق المنزله وخروج إبليس أعقبه اللعنة فكان ملعونا إلى يوم الدين وهو في نار تلظى مع عمثاله وأطرابه وأقرانه قال فاخرج منها فإنك رجيم مرجوم هنا فعيل بمعنى مفعول قال فاخرج منها فإنك, فإنك رجيم قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين أعوذ بالله قال وإن عليك اللعنة اللعنة هنا الطرد من رحمة الله في علا. اللعنة هنا الطرد من رحمة الله ولذلك إبليس ملعون مطرود من رحمة الله لا يرجع إليها أبدا يقال في بعض الإسرائيليات لما أنزل الله على ورحمتي واسعت كل شيء قال إبليس أنا شيء فقال الله تعالى فسأكتب الذين يتقون دون نزجات إلى آخر الآيات فخرج منها لسيما ونو قد عصى بكبر وتكبر على ربه وقضح في حكمته لذلك استحق اللعن قال وإن عليك اللعنة إن عليك اللعنة أن الله لعنه ومن لعنه الله لعنه من في السماء لعنته الملائكة لعنه من في الأرض كما رأيت أن النبي قال إذا أحب الله عبدا نادى في السماء يا, فلان يا جبري إني أحب فلانا فأحبه فيكتب له القبول في السماء وفي الأرض قال وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين إلى يوم الجزاء والحساب نعوذ بله من اللعنة قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون نقف هنا إلى هذه الآية لأنها استخلص منها بعض السلف كلاما عظيما جميلا قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك أمن المنظرين أنا أختم الآية بقول الحسن ونفصل القول فيها إن شاء الله غدا وسيتسلسل التفسير بإذن الله معنا مستمرا ونسأل الله أن يجازي من أوزع لنا هذا؟ كل الخير ونسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك ويربط على قلوبنا ويجعلنا نذبط عليه وإلا فالقرآن يقدم ما دمنا زعمنا أننا على الأثر فعلينا بالقرآن والسنة نعم جزيتم الجنة قال الحسن البصري قولا فسلا قال قال لا يمنعنا لا يمنعنا أحدا منكم عمله أو ما يعلمه من نفسه أن يرفع أديه لله سائلا فإن إبليس إبليس الملعون المطرود فإن إبليس دعا فاستراب الله له وإن الله حي كريم كما أقول أنا الآن وإن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد أديه فيردهما صفرا وهذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم غدا بإذن الله نسأل الله أن ينفع بدلك لو في أسئلة يتفضلوا ثم نجيب على أسئلة ثم نصلي للمغرب وبعد مغرب 10 دقائق وربع ساعة نبدا بالموطى كل السنه نبدأ بيها بالموطى ان شاء الله يعني سداد من عوض ما كان عندنا الحمد لله والصلاه يقول السائل قال الله عز وجل لادم عليه السلام اهبط وقال لابليس في كل ايه اخرج فهل المغايره في اللفظ اثر في المعنى طبعا طبعا المغايره في اللفظ لها اثار في المعنى من هذا ماشي متت لفتات لفتات ليسدل بهينه شوف طبعا طبعا لابد المغايره لابد كلها معاني تتبع لذلك أقول والله الموفق للصواب الخروج فيه امل للدخول بعده الخروج فيه امل للدخول بعده والهبوط لا يمكن أن يكون بعده دخول والهبوط يكون بعده دخول هذا الفارق بينهما باذن الله فوائد التفسير التفريق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع الاستثناء المنقطع بمعنى لكن الاستثناء المنقطع ده كان استاذنا ليس ليس من جنس الاستاذنا منه فاكون هنا الا بمعنى لكن ان الا بمعنى لكن نعم هذا التفريق بينهم ذم معارضه الاثار بالعقول زم معارضه الاثار بالعقول مراجعة المخطئ مراجعة المخطئ قبل الحكم عليه مراجعة المخطئ قبل الحكم عليه من الحكمة وضع الشيء في موضعه